اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا மே فِي ஜி லீ وَمَا ايلى الطرق <تصفيق> خيرم سلام من يعطى ما فلا ينفد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفوا فاكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صعفا مصرح மதீ ஓ து